وَبَصَّمَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يا رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم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 وكل ذلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال قتاد رحمه الله تعالى فهم أهل بيت طهرهم الله من السوق وخصهم برحمة منه دوكزانبوني وإسلام الله سبحانه وتعالى كتف آية سورة الأحزاب آيات الثلاثين نبيل أو ثلاثين نتات أنا سيما الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهر البيت حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا تاكف وعندليني وشافوا إني واتوا وننبا ينتوم صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا نايلة الله سبحانه وتعالى اوذق وتكاسا ناك وسفشا وتواننب يمتم صلى الله عليه وسلم عباد الله قال قتاد رحمه الله تعالى الامام قتاد كت كتابعين موجغت كونفون صحابه ومتم صلى الله عليه وسلم أنا سيمة اكبصره آية فهم أهل بيت وممم kwa na kusudiwa hapa ni watu wa nyumba ya mtume swalla allah alayhi wasallam faharhum allah min asu allah subhanahu wa ta'ala amwasafisha watu wa nyumba ya mtume kutoka mana na kila lichafu na libaya wa fasatuhum bi rahmatin minhu bali allah subhanahu نيني ما قصده البيت <سؤال> <تصفيق> سواء تترسم اهل البيت اهل البيت او البيت نيني ما قصده يطلق لفظ الالم لغة على اقارب الرجل ketika lugha ya Unaposema al mfano ukisema alu rajul wake wa karibu wa ashirati yake na jamaa zake wa ala athbaa vile yake wafuasi wake وقال الجوهري رحمه الله تعالى آل الرجل أهله وعياله ونفهم لما آل الرجل ونكون maksudia familia yake وآله أيضا أتباعه بل في اللغة العربية ونفهم لما آل الرجل ونكون maksudia وفاسي عباد الله وأما المقصود ب أو البيت شرعاً أما maksudia نانو hili أهل البيت في الشريعة الإسلامي فعند النظر في رسوس الكتاب والسنة نجد أن أهل البيت أو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثلاثة استعمالات تُنَا قُتِزَامَ ذنيا القرآن نَسُنَّ تُنَا قُتَقُوا لِنُهِلِ أَهَلُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ لِنَا تُمِيْوَا سَيَمُ تَاتُو سَيَمُ يَا قوانزة. وانقطعت اهل البيت ذلك من القران او السنه كنا قصديوا قراب او قرابته نياله وقت وعاربهنا من قومي الذين تحرم عليهم الصدقه كما ثبت ذلك في حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً أنا زيد ابن أرقم الله سبحانه وتعالى أمر ذي استكم وجه صحاب زيد استكم وجه أمتم صلى الله عليه وسلم ام اثماماً بليتنا كطوة خطباً wa zakra alhadith sahaba huyu akataja hadithi yote wafihi na katika hadithi hii mtume akasema udzakirukumullah fi ahli baiti na kukumbusheni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala watu wa yangu mtume akayarariri maneno haya mara tatu faqaala husaini mmoja katika tabiina ambaye husaini aliyokuwa pale akasema wa man ya zaid akauliza nikina nani watu wa ya mtume ewe zaid أليس نساؤه من اهل بيته كيف وكذا المتوم اوهي داخل في watu wa إن ya من fa zalid akajibuna kusema inna nisaahu min ahli baitihi hakika wakeze mtume sallallahu من wasallam ni katika watu wa nyumba ya mtume walakin ahli baiti man hurima man neno la kwanza katika sheria ya uislamu wanapotajwa ahlul bait ni wale ambao ni haram wao kula sadaka wenyewe waruhusiwi kula katika zakatul mali hawaruhusiwi kula zakatul yote hile Kisakanda kusema fakamuuliza tena ومنهم nikina nani ambao wameharamishiwa kula sadaqa qala hum aalu ali ni familia ya ali ali na kizazi chake wa aalu uqail pamoja na familia ya uqail ambao ni mtoto wa abdul muttalib wa aalu jaafar pamoja na familia ya jaafar wa aalu alabbas وَأَتِهَوَا مُمْ أَتَاجَ وَمِعَرَمِشِي وَأَكُلَ صَدَقَةً؟ قال نعم أكسي ماندي حديثي كيف يكون إمام مسلم وهذا قول جمهور العلماء ليندو قول يا وينك تتكون عزواني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدق أنا أسمى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فاكي كواتوا وننبا يمتومي نوال أنباء ومحرمشي وكل صداكة هكذا قال الشافعي نهي بني بل بثما إمام شافعي وأحمد بن حنبل نبلبل إمام أحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله نوانجيني قد كوانعوزوني الله سبحانه وتعالى ورهيمه فإن النبي an الله عليه alayhi قال qala hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin hakika sadaqa fi halali kwa muhammad na watu wa nyumba ya muhammadi kwa hiyo hapa tunaona kuwa neno hili ahlul bait mara ya kwanza وقد اختلف أصحاب هذا القول في تحديد الذين حرمت عليهم الصدقة على ثلاثة أقوال ولذنكم سي قولي أكوانزا فيها وقد تفوطيانا هناك هواوات ونبأ منتمين عن باهم يحرميش وصداكة وقد تفوطيانا قولي تاتو أحدها قولي أكوانزا قسمة أنهم بني أو بنوا آشم نبنوا هاشم وبان المطالب مليية الم الطالب وهذا مذهب الشاف عين ند مزيب م مشااف عين وحمدنازيبي م في روواية عنه قد تووكزي قي م أحمد. liqawlihi sallallahu الله عليه wa kauliyake mtuma aliposema inna banu hashim wa banu al-mutthalib shay' aw shay'un wahid katika banu hashim na banu mutthalib ni kitu kimoja kwa wakatile dalili kuwa wao wote wanaingia katika wale walioharamishiwa kula sadaqa athani kauli ya pili wakasema annahu كوان بن هاشم فكياه خاصة وهذا مذهب أبي حنيفة هنا قولي مذهب أبو حنيفة وأحمد واختيار ابن القاسم من المالكية نعطي أن الشدوى ابن القاسم كتواناوزون ومذهب إمام مالك رحمه الله والثالث نقول يتات أنهم بن هاشم waman fawqahum huwa hawa ambao meharamishiwa sadaqa ni banu hashim na uliokuwa juu yao fayadhi khulufihi banu muttalib wanaingia ndani yake banu muttalib wa banu umayya vile vile banu umayya wa banu nawfal vile vile banu nawfal wanaingia waman ila bani ghalib na uliokuwa juu ya hawa mpaka kwenye familia ya abu ghalib banu ghalib watu hapa wa hadha ikhtiyaru na hii ndo chaguo la ya wanazuoni wa malikiyya kwa hiyo ndikusangu na muslim watu wa kwanza ambao naingia katika ahli albay ni wale ambao wameharamishiwa kula sadaka ama watu aina mbili ambao wanaingia katika banu au katika ahli albay zawjatahu sallallahu alayhi wasallam ni wacheze في خطاب نساء نبيه صلى الله عليه وسلم كما لبثمم الله سبحانه وتعالى حكوى لك الذية وكذمتم صلى الله عليه وسلم حكوى انبياء وقرن في بيوتكم فلذنينك التمجنبين wala tabarajna tabarruja jahiliyatil ula wala msitokitoki katika majumba yetenu kama walivyokuwa wakitoka toka wanawake wa zama za kijinga walikuwa wanatoka wanapita mbele za wanaume pasina yastara kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wakeze mtume sallallahu alaihi wasallama وآتينا الزكاه نمتو الزكاه الله ورسولا نمunti Allah na mtume wake inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum arrijsa ahalal bait hakika Allah subhanahu wa ta'ala kanaataka kukondoleeni uchafu yenyewe watu wa nyumba ya ظاهرة الدلالة على أن زوجاته صلى الله عليه وسلم هم اهل بيته هي ايه من دليل توسه اللي هو واضح قوه صلى الله عليه وسلم ولا ينجي ketika waktu الله عليه وسلم ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى كان دي ابن كثير Allah subhanahu wa ta'ala amrihim wa kasima الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن جانب عنباله هاوزكو ونالو شاك يولمتوا عنبال من يسمى قرآن ناكو زنغتية أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داقلات في قوله تعالى ووكذمتم صلى الله عليه وسلم ومعنجي يكوناك قوليك اناكو زنغتية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت اكي قال الله ana wataala anataka kukondolea uchafu enyi watu wa nyumba ya mtume wayutathira kumtatheera na ili فإن سياق... فإن سياق الكلام معهن وسببك سمعيز آية منزواك متاقوط ونزهم زيوان وكذمتم صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ننجو من الله بدك سمعيز يتهايك السيمك وانبيع وكذمتم واذكرنا ما يتلا في بيوتكم من آيات الله والحكم نمكم بوك يلي أمائو ينصوم قد كمجنبين بمنع وكذمتم قد كآية ذا الله سبحانه وتعالى عن حديث ذمتومه صلى الله عليه وسلم عباد الله وطالب دخولهم في ذلك جامع كبير mina al-mufassirin wa ghayrihim bali waliyasema kuwa wa kaze mtume wanaingia katika ahlul bait ni wengi katika wafasiri wa Qur'an na wengine katika wanaouzooni wakazungumzia kuwa wa kaze mtume sallallahu alayhi wasallama wanaingia kuna jambo au wanaingia katika watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam أين تاتوا يا أهل البيت وكثيمة أتباعه على دينه إلى يوم القيامة نوالأمباؤ والإنفوة تم صلى الله عليه وسلم هادسك يا قيامة كما, قا... كما في قوله تعالى كما لبسيمة الله سبحانه وتعالى أدخلوا آل فراعون أشد العذاب وينجزيني وطوة فراعون كتك أذاب na hapa watu wa farauna na kusudiwa wafuasi wake wakasema kuwa al-bait inaza kuja kwa maana vile vile ya wafuasi wake wa kauluu hu sallallahu alayhi wa sallama na kauli yake mtume aliposema salmanu minna ahlul bait salmani yuko miongoni mwetu ni katika watu wa nyumba yetu Imam Tirmidhi akai hasinishi hadithi kama hii. Kwa sote yezin dalili za konesha kuwa. Vile vile ahlul bait inaza kutakwa maana ya wafuasi wa mtu. Aybad Allah wa mulakhasul qaul kwa kufupiza maneno haya anna lil ali kwa ile neno ali istimalaini linatumia sehemu maana ambayo nakusanya wa yuradu bihi atba'uhu wanapotajwa alu fa maana ile ikusanya wanakusudia wafu wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa thani na wanaokusudiwa hapa ni wakee za mtume swalla Allahu alayhi wa sallama wal mu'minuna min qarabatihi na wale waumini katika watu wa karibu ya mtume mimman taharumu alaihimu sadaqa wale ambao wameharamishiwa kula sadaqa na ndio makusudio yetu sisi نوالأَب حرمشي ك سدك وَمنينكَ التفم ت ص الله عليه ووسلم قالعََّمة تُ بنصيمِين ررحم الله تعالى أ س بر سمين ررحمهُ الله تعالى قال بيت النَّبي صلىى الله عليه ووسم زوجاته وَكل منن تحرم عليه الزكاء من أقااربه المُؤمنين. watu na nyumba ya mtume swalla allah alayhi wasallam ni wake zake na wale ambao wameharamishiwa kula sadaka katika watu wa karibu ya mtume tena waumini kisha akaendelea shekhi anasema kaali ali mfano familia ya ali ibn abi talib والعباس بلبلفه ميليه العباس ونحوه من وengine ambao ni mfano wao tulioata mwanzo huko ibadallah baadakuwa jua ni kina nani ahlul baiti makana au niipi nafasi ahlul baiti makana tu ahlul baiti niipi nafasi yao ahlul baiti lahum Wana nafasi na iliyokuwa tukufu katika pande mbili. Aliula pande ya kwanza minjirati imani hiu. hawani watukufu kutokana na imani yao waliokuwa nayo fa thaniya na jambo la pili au upande wa pili min jilat qarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kwa kwao kwa هَلِمْنُفَيشِهِ لُكَمَاكُمْ وَمِنِمْتُومِ صلى الله عليه وسلم فَلَا عِبِرَةَ بِالْأَنصَابِ بِدُونِ الْإِيمَانِ هَكُنَ مَذْنِقَتِيُّ يَوْكُوْا نَوْ كَبِيلَ نَأُنَصَابَ فَاسْتِنَيَ إِيمَانِ قال القاضي رحمه الله تعالى القا... قال القرطبي رحمه الله لا خلاف أن من ليس بمؤمن ولا مواحد فإنه ليس من آل محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان قريبا له. حيكون تفاوتي كونه وزوني. هو يله mtu ambaye sio muumini, ambaye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kumkushsha Allah katika ibada, kwa mtu huyo sio katika watu wa صلى الله عليه وسلم. Walajli hadha yuqal na kwa ajili ya hilo ndio maana kuna semoa wa aba jahal laysa min ahlihi wala min ahlihi ndio maana wanasema kuwa abu lahab na vile vile abu jahal si katika watu wa nyumba ya mtume hata kama alikuwa watu wa karibu yake lakini si katika watu wa nyumba ya mtume kwa sababu hawakumwamini mtume sallallahu alaihi wasallama wa wa baba zako hawa lakini huhesabiliwa katika watu wa nyumba ya mtume kwa sababu wa kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallama wal ajli hadha na kwa ajili ya hilo qala Allahu ta'ala fi ibni nuuh alahakasema akimongalia mtoto wa nuuh alayhi salatu wasalam kakawa watoto wa nuuh ambao baba yake akafanya kuwa kafiri wakati anazama katika maji أنا أسمى الله سبحانه وتعالك من أنوح إنه ليس من أهلك هو يوم تطوأك هو يوم فسيكت كفا ملياك إنه عمل غير صالح فسببك تهند ما تهند ونبيو سيوميما kwa hiyo allah subhanahu wa ta'ala akamkatalea nuuh kwa mtoto wake sisi katika familia yake kwa sababu akumsiba baba yake akafanya kuwa ni kafiri tuona kwa kusudiwa ahlul baiti rasulillah ni watu wa karibu ya mtume ambao waliofufa katika iman waliofufa katika uislamu ta'ibadallah wa mimma yadullu ala makanaati ahlil na katika mambo ambayo unaonesha nafasi ya watu wa nyumba ya mtume mawarda fil qur'an min fadlihim ninamna lipokuja ndani ya qur'an kuonesha ubora watu wa Inma yuridu Allahu li yadhiba ankum arrijsa ahlal baiti wa yukathira kum tatheera fakitha Allah subhanahu wa ta'ala ana taka kuondoleny uchafu watu wa nyumba ya mtume ili pia vile vile Allah aweze kuwatakasa hii ni Wasiyatun Nabiyyi sallallahu alayhi wasallama bihim vile vile katekwa konesha na nafasi na ubora wa watu wa nyumba ya mtume Nikuwa kuwa mtume amehusia watu wao wafanyie wema watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema wa ahli baiti udhakirukum Allah fi ahli baiti 3 mtume akataja maneno haya mara tatu na kusema Na kukumbusheni mwafanyie wema muwatendee wema watu wa nyumba yangu wakiwemo waze مُطَّمَّعُ صلى الله عليه وسلم نا كل المؤمنين مُطَّمَّعٌ كاتسعه واطواقوا الله قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى هذه الوصيه وهذا التأكيد العظيم يقضي وجوب احترام آل البيت أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته فانا نسما هوني وصيه ومطمعه صلى الله عليه وسلم na mkazo kulikuwa mkubwa ambao nafidisha watu kuonesha ulazima wa kuwaheshimu wa watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa ibrarihim na kuwatendia wema watu wa nyumba ya mtume wa tawkhirihim na kuwanusuru watu wa nyumba ya mtume wa mahabbatihim na kuwapenda watu mkaso ambao au ulazima ambao hakuna yote ambayo kuna udhuru wa kuacha ulazima kama huo kwa kutendea wema watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadha maamaa ulima min hususiitihim bin nabii sallallahu alaihi wasallam na hili wa mtume الله alayhi wa sallama fa innahum usuluhu allati nasha'u minha hawa watu wa nyumba ya mtume ndio msingi wa mtume ambaye ametoka ndani yake baba zake wa kina abulah wa kina alabbas na vile vile na furu'uhu allati tansha'u anhu tablibile watu wa nyumba ya wa nyumba ya mtume sallallahu kisa dukuzangunu waislam ma kana min salafil ummah wa aimatuha mi riaayati huquqihim fi zameni walio waliyotangulia walio kuwa wanachunga haki za watu ya nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam qala abu لا قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب إلي أن ان من قرابتي انا اسما ابو بكر رضي الله تعالى عنه و و قريب يا متوم نمwapa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake صلى الله عليه وسلم natamani niweze kuwaunga undugu kuliko hata watu فون أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال أيضا أكسم بي أبو بكر أرقبوا محمدا في أهل بيته ميفاذين محمد كبثيوات والمبياك قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به أبو باكر أنا سمع ابن حجر أبو باكر أنا وانبيا واتو جامبوهيلو ناكو ووسيا ووزيكو وإفاذي وطوانيوم بيمتمه والمراقبة للشيء المحافظة عليه وناكو سما المراقبة إنما ناكو إفاذي يقول احفظوه فيهم muhifadhini mtume kupitia watu wa nyumba yake fala thuudhuhum msiwaudhi watu wa nyumba ya mtume wala tusiiu ilaihim wala msiwakosei watu wa وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل سنة يحبون أهل بيت رسول الله أكثم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو وطوى السنة ونوى بندوات وننبى يمتم صلى الله عليه وسلم ويتولونهم نوان ونسور وطوى يمتم ويحفظون فيهم بل ونوى ويفاذ وطوى يمتم وصية رسول الله, الله عليه وسلم وكفاتية وصية وامتوم صلى الله عليه وسلم عباد الله أما من حقوق آل البيت من غنم وحاقي زوات ونبا يامتوم صلى الله عليه وسلم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها واتوا يامتوم صلى الله عليه وسلم وانا حاقي أنبازل لازيم أخذتونها حقه بلا غلو ولا تقصير bila kuchupa mipaka kama lilivyofanya mashia na bila kuzembea na kuweka upungufu katika hilo kama lilivyofanya nawasib na mahawariji na baada allah katika haki za watu wa nyumba ya mtume hakul mahabba walmuwala wana haki ya kupendwa na kuwanusuru lazima watu wa nyumba ya mtume fuwapende na tuweze kuwanusuru قال الامام الاجوري رحمه الله تعالى انسمع الامام الاجوري رحمه الله تعالى واجب على كل مؤمن ومؤمنه محبه اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لازما لكلا مؤمن وكيمه نواكيك يحبوا watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ibadallah katka haqi zao ad difa' wa dhab anhum kuwahami Watu wa nyumba ya mtume, kuzisiki sehemu ambayo, wa watu wa nyumba ya mtume yukakaa kimya. Wahami sawa na wako. Ukisikia sehemu wa nachafuliwa, wa kezi ya mtume sallallahu alayhi wa wahami, kama nafuhami nafsi yako, wa hatha yatadhaman alinkara ala man aadahum, kalnawasibi walakhawariti. Nahili, ninafungamana na wali ambayo na ufanyia waduhi. watu wa nyumba ya mtume kama makawarij na nawasib inabidi watu hawa kuukatazwe jambo في بعضهم ala man ghala fi ba'dihim wa tu'anu fi ba'dihim kalrawafid na vile vile inafungamana na kuwakemea wale watu ambao wamechupa mipaka kwa baadhi ya watu wa nyumba ya mtume na kwa watu si baadhi yao kama walivyofanya وتحقيق محبتهم على الوجه المشروع بأنك كان واتو وككشف وابندها واتوانيب يمتوم كما لبقوجك الكشرية الذي عليه سلف الأمة كما لبقوه سلف صالح وكفانا والذين هم وسط بين الغلاء والجفاء أنبو أهل السنة والجماعة وككتكاتب بيني أولي واتو أنبوه wale chupa mipaka kuwapenda watu wa nyumba ya mtume wakawaapa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na wale watu ambao waliwapa upungufu watu فب دوو و يبت مصل الله نسماقال الإمام بن القم رحمه الله تعالى الإمام ابن نقيم رحمه الله تعالى ننسمة قال النبيج صله الله عليه وسم يصَّ عليهم بغير خلاف بين الأَّ. watu wa nyumba ya mtume wanaswaliwa wanaombewa dua bila tofauti za wanaozuoni na ndio maana kwenye sala zetu tunasema allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad tunaoombea dua watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi Watu wa nyumba ya Mtume ni haramu kula sadaka lakini mali za ngawira ambazo zimepatikana baada ya vita wa Islamu na sio kwa wa Islamu lazima wapewe familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kama alivyosema Allah fa inna lillahi khumsah walirrasul wa li dhil qurba wa liyatama wa limasakin wa binisabil kila ambacho mtachokipata katika ghawira baada ya vita basi allah yuko na fungo lake vile vile mtume wa allah ana lake na watu wa karibu ya mtume ambaye ahli zao na vile vile mayatima na maskini na wapita njia kondoo zangu wa islam miongoni mwahaqi ambazo natakikana wa islam watu wa nyumba mtume sallallahu alayhi Tukiomba Allah sufema penzi ya watu kama hawa. Alhamdulillah. Wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Baadak wajua nikina nani? Waroingia katika familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa wakee wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo kuna baadhi wa kiewo mashia alaihim minallahi ma yastahiqoon hawa watu wanawadhalilisha wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwazungumza kwa ubaya mpaka wakamtuhumu mama yetu Aisha kuwa ni mziniifu mpaka wa kuishia hapo wakamtuhumu mpaka mtume wetu Muhammadun sallallahu موجب كما الشيخ زاو كانسما لا بد تفار النبي اي يدخل النار لانه وفاء بعض المشركات لازم تطو ينتمه يينجيه موطني بسبب اما واينجيه بعض الاشريكين وكيكسوديا مامه تو عائشه و مامه تو حفصه لكن مسكتيكو ماكبوا كتاونا watu ambao wanadai wanampenda mtume sallallahu alayhi wasallam irani wakiandaa kwa sababu ya masuala ya dunia wanasafiri fucho fucho Irani kwanza kunya daura kama hizo kisha watu wanatiiwa watu kama hawa watu ambao wanakwenda katika vikao vya watu ambao wanawachukua wakeza mtume sallallahu alayhi wakasema kwa mahadhi wao siko atakuja akamfufua mama Aisha amstimamishie hadhi ampige fimbo za usiniifu nabidallah ما حكم الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نيب الحكم يكوى توسي وكزمتوم صلى الله عليه وسلم من عقيدتها لسنة والجماعة الترضى عن ازواج أو... التراضي عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعتقاديات وسنه نقتدي راضي وكذه متومه صلى الله عليه وسلم واعتقاد انهن امهات المؤمنين نقتدي كوا وكذه نماما نيما واو الاسلام وته اعتقاد السنه قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد اهل السنه كانتسمى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اكبينيش اعتقاديه واط وسنه اكسم ويتاولنا ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين واط وسنه ونحب نكون نسورو وكذا الله عليه وسلم ambao ماما واومني وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ بَلْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَنَآمِنُ كَوْكَذِ الْمُطَّمِّ نِيدْ وَكَذَاكَ هَذِهِ الْآخِرَةِ عِبَادَ اللَّهِ لَكِن لَوْ كنْتُ كَوَقْتِي وَأَنْتُ وَكَذِ الْمُطَّمِّ يَنِي مُنَاوَنُصُرُ وَقْتُ كَمَا حَوَى فَشَ مَنَادِي كَوْمُنَمْبِندَا الْمُطَّمِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رضي الله عنه اي في حكمه كنتكنا مامايتو عائشه اجماع العلماء رحمهم الله قاطبا على ان من سب عائشه رضي الله عنها ورماها بما براها الله فيه فهو كافر وانا واظن واط اهل السنه والجماعه ومكبالينا هو, هو اتكيمتكنا Na ka mtu hu muzina, baada ya Allah kumtakasa, mtu huyo ni kafiri, li anna hu mkazibun lil Qur'an. Kusababu wa na kuwa na ndo tunasema, kila shia, ambaye anasema kuwa mametu wa Aisha, amezini ni kafiri. Na kila muna kuudhulia daurazao kwa Irani, anakuwa amezungana nawao katika jambo hili la kumtumma mametu wa Aisha kuwa ni muzini kuwa. Ibadallah. وقد حق الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم وengi kataka naudhoni wamenuku makbaliano ya naudhoni kwa ni kafiri mtu kama huyo ka Sheikh al Islam mbona Sheikh al Islam ibn Taymiya rahimahullah wa ibn al qayyim wa ibn kathir hao wote wamehukumu kwa munyakumtokana من قذف عائشة بما برأها الله فيه كفر بلا خلاف ون يكم تكان ما ميت عائشة نكم تهم زين ما ميت عائشة وإلى أنباء الله من متكاسة نكافير بلا تفوت ونوضوني عباد الله ندليل يهيله نقول يكي الله سبحانه وتعالى قد كسورة النور إن الذين يرمون, م... يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ولأنباء ونعوتهم زينة وماما ma huwa nawati wa ولو mungu wanawake wema waliojisthiri kutokana na zina lu'inu fid dunya آخرة akhirah wa عظيم wa melani wa duniani na akhirah wala huma adhabun adhim na wana adhabu liokuwa kubwa kuni mama yetu Aisha mwenye kumtuhumu mama yetu Aisha zina ni kafiri ama hukumu man saba ghaira Aisha ama أن محمد ابن القاسم ابن شعبان أحد أئمة المالكية القاضي إعياض أمين كوكو توكا ومحمد القاسم مجرد كرنوزون ومالكية أنه قال قوام السيمة من سبى غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولا يمو يوتهم يقوم تكان asayku aisha katika wakati wa mtume صلى الله عليه وسلم kuna kauli kwanza mwenye mke wa mtume sayku aisha yuktaalu anauawa mtu huyu kiongoza wa islamu ana msamanishia hadhi الله عليه وسلم bisabbi kwa sababu anakuwa mtume kwa kumtukana mke wake Walakar, qawli apili, anahuma kasairi sohaba yujuladuhadda li mufsari, qawli apili ni kuwa mtu huyu, atafanywa kama gisa na bufanywa, mwenye kutokana sohaba yote yule, anapigwa za kuzua, kisha kasema, وبالأول أقول قولي أبونا يزنونهم ذا نياتوان ذا يأتي من أمتونا أن أصدقائنا من أمتونا أمتونا أن أعيشة أم أم أم أمتونا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ترحمه الله بل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية تسمى أما من سب غير عائشة ama yule ambaye alimtukana mke wa mtume asiyekuwa Aisha min azwajihi katika wake zake فيه قاولان kuna kauli mbili ahaduhuma kauli ya kwanza annahu kasaba ghayrihinna min as-sahaba hukumu yake ni kama من yote katika maswahaba bi maana atapikwa fimbo mtu kama huyo wa thani wa huwa asahi kisha akasema Sheikh ul Islam فهو قذف عائشه رضي الله عنها ويا يوتي امباي تيمتوكان يا يوتي ketika waze mtume sallallahu alaihi wasallam hukmu yake ni kama hukmu ya yule ambaye mtukana mama yetu رضي الله تعالى عنهما كما لفتنغوليه يلوك ابن عباس وذلك لأن فيه عار وعضادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبابك وتكان وكذمتم نكم وإبشاء نتمويت محمد صلى الله عليه وسلم وأذل له نكم وذمتم أعظم kulikakuwa kukubwa zaidi من adha bi بعده baadaho kulikoku muudhi katika jambo la kuoa kizake baada yake Allah amekataza wakeze mtume wasiiolewi baada ya mtume kwa sababu ili kumudhi mtume kwa kumtokana mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam nilibaya zaidi hata kuliko kumuoa mtume sallallahu alaihi wasallam ibadallah kwa wakeze kila atakayekuwa tukana wakeze mtume inatakikana wa kumfanyia adui sababu anakuwa amemfanyia adui mama yetu sababu wakeze mtume sallallahu alaihi wasallama ni mama yetu sisi tunamuomba allah subhanahu wa taala aturuduku mapenzi ya kuwapenda maswahaba na hasa wa nyumba yake mtume sallallahu alaihi wasallama rabbana atina fid dunya hasana وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين